فروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم, أَوَلَمْ يَرَوْا, يروا أن, أَنَّ اللَّهَ, الله الَّذِي خلق, خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ, يخلق مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا غَائِبًا فَبِالْغَيْبِ ظَالِمًا إِلَّا كُفُورًا قُل لَّوْ أَنَّ أَنْتُم تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُم خَشْيَةَ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ إِنِّي إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَهَا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 جئنا بكم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 إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجذا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبهون ويسيده بخشوعا الله أكبر Allah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 a uh...